والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أموني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاوة من علم إن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 118. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 119. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 110. حملته أمه كرها ووضعته كرها 111. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 112. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة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 أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان لله ويلك آمن إن وعده الله حقّ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من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 117. واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون 118. واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه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 111. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 112. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة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 111. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 112. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 113. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 114. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض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 115. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 116. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجر لهم